بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله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 فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنَّكُمْ ثُمَّ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَنَّا وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعف له وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم المار هي مولاكم وبئس المصير Alam. Sure. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب ath azabu shadiru He does <laughs> قَدْ جَاءَ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ أو سلنا نوح وإبراهيم وجعلنا وجعلنا في ذريته من نبوته والكتاب فمنهم مختدي وكثير منهم فاسقون ثم تَجْرِي وَرَحْمَةٌ وَرِزْقَانِي يَتْبَعُهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْبَغْيَ I'll يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تنشون به ويغفر لكم والله